بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قتب عليكم الصيام كما قتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أياما معدودات فمن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 ذَاتَ وَلِكُمْ كَبِرُ اللَّهُ على مَا هَدَيْتُمْ تَشْكُرُونَ